اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون نورهم بين ايديهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون نورهم بين ايديهم بشراكم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يَوْمَ يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراء فَٱلْتَمِسُوا نُورًا فَطُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَنَدٌ يُعْطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وتربصتم وترتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وَغَرَّقَكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاؤُهُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا تَخْشَعُ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أَلَمْ يَأْنِ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 اعلموا <أعلمان> <أعلمان> <أعلمان> <أعلمان> <أعلمان> أن الله يحيي الأرض بعد موتها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 يضاعف لهم ولهم أجر كريم